بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحه امن من ثم كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به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 والوزن يومئذ الحق فما فقّلت موازينه فأولئك هم المفلحون وَمَنْقَفَّتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَآئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبنيس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من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 ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن سمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذوما مدحورا لمن بعك منهم لأمل أن جهنم منكم أجمعين ويا أدمس أن توزوجك الجنة فقل من حيث شئت ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة وقال ما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين عن تكونا من الخالدين وَقَاسَ سَمُومَاءَ إِن لَّكُمَا مِنَّا نَصِيبٌ فَدَلَّاهُمَا بِغَرَقٍ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 قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وليشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آذب لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما, لباسهما ليريهما سوآتيما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا السياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْسَاءُ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ رَبِّ بِالْقِسْطِ وَأَقِمْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُمْ مُخْلِصِينَ لَهُ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا ضَلَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ مُتَّخِذُوا السَّيَاطِ أَوْلِيَاءَ أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشرقوا ولا إنه لا يحب المسرفين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 مَا خَرَّ وَرَبِّي الْفَوَاحِسَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمُ وَالْبَغْيُ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَسَّ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا على اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلِكُلٍّ أَم أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إن من اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عن هؤلاء اصحاب النار هم فيها خالدون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 لَوْ بَعْضُ نُعْمَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ قَالَتْ خُلَفٌ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ في النار. قُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أُولَاءِ أَضَلُّوْنَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضَعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُمْ تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ كُلاهُ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ إِن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 حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين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 أنها أروى قالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنحتدي لولا أنهدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودوا أن الجنة تغورتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب مَا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم أذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجابا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 أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم له وهو حياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدون رحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاء رسل ربنا بالحق فهلنا فهل من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد أنفسهم وضل عنهم ما كانوا لكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام من ثم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 لا يحب وَلَا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوا خوفا وطماعا إن رحمة الله قريب المحسنين وهو الذي يرسل الرياح شرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا فقالوا سوقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به نباتا من كُلِ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي لَا يَخْرُجُ إلَّا كِذَا كَذَلِكَ نُصَّرِفُ الْآيَاتِ لقوم يشكرون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 ولكنني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبة أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأقرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين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 ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم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 إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء إن سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانباؤكم فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا الذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا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 فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاءهم بعد عاد تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه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 ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعيدنا إن كنت من المرسلين فأخذت حمر وجلت فأصبحوا في دارهم جادمين فتولى عن وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبونا لا الوطن اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان أوله إلا أن قال وأخرجهم من قريتكم إنهم أناس يتطرفون فأجيناه وأهله إن لم كانت من الغادرين وأنطرنا عليهم مطرا كيف كان عاقبة المجرمين وإلى أَنْ يَنَاقُهُمْ شُعِيبٌ قَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جاءتكم بينة مِنْ رَبِّكُمْ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 يَغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ قَائِلَةٌ مِنْكُمْ آمنوا بالذي تلت به وطائفة لم يؤمنوا فصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحكيم قال ملأ الذين استكذبون قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قوتنا أول في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يقول لنا أن نعود فيها إلا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 وقال الملأ الذين كفروا من قومه لإن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين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 وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأس ناضحا وهم يلعبون أَفَأَمِنُوا مكر الله فلا يَأْمَنُ مكر الله إِلَّا القوم الخاسرون أَوَلَمْ يَهْدِنِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطَبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَخُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَاً فَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُهْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا مِنْ قَبْلِهِ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدَنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِمَانٌ وَجَدَنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ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 فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزعابه فإذا هي بيضاء للنظرين قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم نريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون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 لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا تَنْقِبُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذهب موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وذرك وآلهتك قال سنقتل أمناهم ونستحي نساءه فَقَالُوا قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا ذِنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا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 ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عندك لئن كَشَفْتَ عندك لإن كشفت عنا الرجز لنؤمننك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم فَإِن تَقُمَّ مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنَّا غَافِلِينَ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 وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْمَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى جَعَلْ لَنَا إلها كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْحًا تَجَهَدُونَ إِنَّ هَا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 يَخْشَوْنَ وَيَسْتَخْيُونَ نِسَاءُكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن ربكم عَظِيمٌ وَبَعْدَ لَمُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّتْ مِيقَاتُ رَبِّكَ وقال موسى لأخيه هارون خنفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إلي فإن استقر ومكانه فسوف ترانين فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وغر موسى صيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين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 وإن يروا سبيل المشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا وَكَانُوا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بِآيَاتِنَا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 سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سكط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا, قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا من الخاسرين ولما رجعوا ربان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم وألقى الألواح واخذ براس أخيه يجره إليه قال قوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمث بي الأعباء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي والأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الله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 فَلَمَّا سَكَتَ عن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْفَتِهَا هُدًى ورحمة لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ و اختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال رب لو شفت اهلكتهم من قبل و اياه بما فعل السفهاء منا ان هي إلا تطل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وأنت خير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 فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات لا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم, يأمرهم معروف وينهأهم على الممكن ويحل لهم الطيبات ويحذو عليهم الخطايف ويضع, ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصره والتبع سمعوا أولئكهم المفلحون. قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا للذي له ملك السماوات والأرض. لا إله إلا الله وحي ومجيد. فأمنوا بالله ورسوله النبي كلماته واتبعوه واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أممان وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب عصاك الحجر فانبجست منه عشرة عينا قد علم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوان قلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا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 فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء واسالهم عن القريه التي كانت حاضرة البحر اذ يعيون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شفوعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون قَالَتْ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلقهم أَوْ معذبهم عذابا شَدِيدًا قالوا معذرة إلى ربكم قالوا ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به الذين ينهون عن وَنَذِيرًا لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بيز بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا مَاءَتَ عَنَّا ما قُلْنَا لَهُمُ كنوا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 فخلفا بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأبنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه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 نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوبا آسين خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عنها فاغافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكن بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فسلق منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شرنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهف أو تتركه يلهف ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون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 فلله الأسماء الحسنى فدعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمني لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ولكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد قترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يطلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هم فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عندها الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل قُل أملك لنفسي نفعا ولا ضروا إلا ما شاء الله ولو وَقِيلَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعْوَ اللَّهِ رَبَّهُمَا لِإِنْ أَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكًا فِي مَا أَتَاهُمَا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 تدعوتمهم أم آتون صامتون؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أم فدعوهم فليستجيب لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدين؟ يَقِيسُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يَبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ دَعْ شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ إِنَّمَا اللَّهُ الذي وَهُوَيَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدَعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ النَّصْرَ قُوَلَ وَلَا أَفُسَهُمْ يَوْصُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُ وَتَرَاهُمْ يَوْضُرُونَهِ إلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزونك من الشيطان نسر فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون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 وَإِذَا أُقْرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَمْسُطُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمونَ وَذَكِّرُوا رَبَكَ فِي نَفْسِكَ تَظْلُعُ وَخِفَتُ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُم مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ